بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليم ألم يجعل كيدهم في تضليم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سد من حجارة من سجين فاجعلهم كعصف مأكول فاجعلهم كعصف